لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يغلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا